يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا وأنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يَحْذَؤُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ أَلَسْتُ هَدِئُ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ 119. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 110. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون 111. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن